وأين يقف الإمام إذا كان المتوفى رجلا وإذا كان المتوفى امراه ليس هناك تحديد واجب لموقف الإمام أو المصلي على الجنازة، وإن كان من السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، كما رواه أبو داود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رواه مسلم. في صلاته على ام كعب والله اعلم